ثَيْنا سَوِيتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَقُلِ الرَّبِّ أَعِذْنِي مِنْ ذَلِكُمُ الظَّلَمِ مُبَارَكًا وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْمُنذَرِينَ إِنَّ في فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مالكم مالكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كذبوا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا متاع غر أم مثلكم يأكل يأكل مما تأكلون من طُبِعَتْ بَجَرًا مِثْلُهُ مِن نَّسِ نِذَلّ قَاصِرُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غزاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين